ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم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 بئس ما اشتروا به أنفسهم اَنْ يكفروا بِمَا بما اللَّهُ بَغْيًا بغيا يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ من بَغْيًا على يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ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 صدقا لما معهم قل فلم تقتلون بِهَا الله من قبل إن كنتم مؤمنين الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكون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 صدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله, وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين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 لقد أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ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 والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 ان تُريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سوء السبيل ود كثير من أَهْلِ الكتاب لو يردونكم من بعد إِيمَانِكُمْ كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بِأَمْرِهِ إِنَّ الله بما تعملون بصير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 وَسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 إذ بَتَلَ إبراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِيَّةِ قَالَ لَا يَنَاوَلُ عَهْدِ الْقَادِمِينَ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي, أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إن العليم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 يُتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يُرَادُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ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 اذْقَالَرِبِّنَا هَمَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون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 تِكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك فِي السماء فلنولينك قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجَاهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْجُهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُنَّ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ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 ان انكيد لمن الظالمين الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ال الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّهُ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبْقِ الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجُعُكُمْ جَمِيعًا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 ومن حيث خرجت فول وجاك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإنه للحق من ربك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 ومن حيث خرجت فول وجاك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما سَلَّنَا فِي رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعْلِمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعْلِمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 بحسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نستعين بك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله أهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد أتم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد بسطت يدك فاعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعظيتك أفضل العطيه وأهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة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 ولا معطي لما منعت اللهم انا نسالك بفضلك العظيم وبرحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها اللهم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 سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا من لدنك رحمة ربنا واجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما الله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 اللهم اغفر لموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكر النزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم وجزهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا منك وغفرانا اللهم وانس وحشتهم في قبورهم اللهم وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم, وارحم ع... اللهم وارحمنا اللهم وارحنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا اللهم يسر كتابنا وين من كتابنا اللهم واختم بالصالحات أعمالنا وبالشهادة أجالنا وقر بالعافية غدونا وآصالنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين